الحال يعني في خير كبير فيها وابتشهد حالة نشاط اللهم لك الحمد للصفحة الرسمية بتاعتنا وبدأنا موضوع البس المباشر فيها واخلال القامة الجاي هنعمل اسبوع دعوة عليها بس مباشر ان شاء الله غالبا نبقى فيه شيخ مصطفى العدوي شوطة التانية يا جماعة بالنسبة لصفحة الفيس الوقت موضوع البس المباشر وموضوع المقاطع الجديد ده بفضل الله جاي بخير انا نفس ان انتوا تبقوا معايا في الموضوع ده يعني ايه تساعدوني بالفكر فانا اعايزكم يعني التعملون زي ملف معرفش بقى تبعطهولي على فين يعني ممكن على المنترى مثلا دكتور محمد رفع تجيبهولي ان شاء الله بإذن الله تكتبولي في اول حاجة يعني ادخلوا على صفحة الفيس بس واقروا تعليقاتها واندمجوا فيها شوية خلاص اللي معندوش فيس يشارك معاه ازاي معرفش مش لازم حساب عشان تشوف الفيديوهات دكتور محمد رفع تقول مش لازم حساب عشان تشوف الفيديو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 يعني احنا نعمل مثلا الاسبوع ده بس مباشر للدعاء كل واحد 10 دقائق في اليوم كده انا عايز اعمل بس مباشر برده وارد على التعليقات وكده بصوره ثابته خطبه الجمعه ودرس المغرب بيوم الجمعه ان شاء الله عايز اعمله بث مباشر اه اه يعني عايز افكاركم النقطه الثانيه افكاركم للبنات اللي داخلين الصفحه دي افكاركم ليهم ايه يعني نقدر نعملهم ايه النقطه الرابعه والمهمه جدا انتوا تقدروا تساعدوا معايا بايه تقدروا تشاركوا معايا مشاركه عمليه فعليا يعني, يعني بصورة واضحة وتصور واضح انتو ناس يعني شغالين في كيان اداري قوي القول طريق الى الله فانتو مش ستجيد اداريا يعني ايه يعني ان انتو اه يعني, يعني عايز اخت امال انت برضو يعني انتو اختنا اصار اخواتنا يعني تدوني تصور انتو لو هتعملوا حاجة على صفحة الفيس حاجة مرتبة يبقى في اقسم شكلها ايه يبقى فيه في ملفات او مشاريع شكلها ايه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 يعني ايه خطه يعني الصفحه دي المفروض تبقى كل محور لون فريق ماسكه ويبقى الاداره مثلا الثمان محاور دول شكلها كذا تصور اداري للصفحة يعني ايه ما ماشي انا مش عايز برده افكار عايز كلام انا اقدر استفاد منه انا عايز كلام انا اقدر استفاد منه يا اخت ريحانه يعني انت بتسال على الورش الامنيه ازاي مش الورش الامنيه مستمرة الامنيه مستمره مع الشيخ احمد الطاهر ومع دكتور محمد عبد الرحمن الورش الاملانيه العامه طب نعمل ايه في الورش الاملانيه العامه يعني دي هتبقى تبع ايه تبع يعني تبع, تبع انما دلوقتي هنعملها على هامش على هامش البث المباشر مثلا ولا على هامش تصور الورش الاملانيه العامه تبقى على هامش ايه انا مش فاهم كلامكم يا جماعه ايه تطبيق عملي للمعهد طب انتم تكتبوا لي اقتراحاتكم الورش اليمانيه كل اخت تهتم بعائل اخوات غير ملتزمات ما هو ماشي الاخوات اللي في صفه السر الكبير بنبقى عايزين نتابع سر الكبير معموله اصلا عشان فكرة الورش اللي انتوا بتلاقوها ديت عشان يبقى في قسم متابعه قوي جدا للبنات الجداد المفروض سر الكبير ده انتوا يبقى لكم دور في التخطيط الاداري ليها بقوه لأن انتوا فاهمين الشغل من جوه اكتر يعني ابعتوا لي تصور معلش يعني انتوا نصكم بفضله منة الله بيقوده وبيشتغله وبيرتبه وبيديره ولوم شغل قوي يعني ادوني يا جماعة رؤية يا اخواتنا انا عايز اقولكم ان انا يعني اللهم لاك الحمد من تصوير الفضائيات لتصوير سلسلة رمضان للسفر في القنوات اللهم لاك الحمد يعني الجولات للاخوة للإفتارات للامل الإيمانية للمعهد يعني فعلا يا جماعة انا مستهلك فانا محتاج ان انتوا تبقوا فريق معايا بحق وحيتي يعني سواء في الصفحه الرسميه في سرت كبير في المهادله تيمو فريد حقه حقيقي واحنا كلنا يعني شغالين في كيان ويتو الله يعني كيان ويتو والله ده حضن كبير كلنا يعني بفضله منته الله بنصب في النهاية في بيئه الايمان القويه اللي في ويتو الله يعني انا ما اقدرش اشتغل من غير بيئه الايمان بتاعته ويتو الله ربنا ينقذنا بسببها ومئات الالوف من الشباب والبنات اللي التزموا على قدنا في الدروس في السنين اللي فاز لها على ربنا انقذهم بسبب وقيته الله انهم لقوا كيان يروحوله وبيئة ايمان يروحوله فاحنا عايزين نذير وقيته الله ده الحب ده بيئة الايمان اللي بتستقبل صفحة الفيس سر كبير صفحة رسمية ده رأس الحربة اللي بتجيب فاحنا لازم نخطط لروس الحربة ونخطط للاستقبال فاهميني يا جماعة ولا مش فاهميني يعني, اه اه يعني محتاجين ورش كل أخت استلم عشر الأخوات اللي بدأوا في الانتزام طيب يا أخت ريحانة اديني تصور يعني اكتبيني فكرة أعودي مع أمال أعودي مع صارمة أعودي مع اه اه رهام أعودي مع أخواتكم كلكم يعني ربنا يبارك فيكم كلكم يعني أنا معرفش الموحدة فينا جبا أين زهبة الموحدة دكاية ما شاء الله في الأبحاث قوية جدا حد منكم على التصال بأختنا الموحدة حد منكم فكرة يا أخت ريحان ما تعرفوش أي أخبار عنها إزاي يا اخت رايحانا احنا مش هنجيب ال 11000 بتاعصلك في بيرن انت بحق انت بس هاتيلي خمسة كل واحدة مستعدية تبقى خمسة نبدأ يا جماعة نبدأ, نبدأ بموديله وبعلكها كله هيمشي وراهنا بإذن الله سبحانه تعالى التصدف لم ترد بعدها للأسف الرقم بقى غير متاح طب ليه طب ما يعني ما تستسلموش يا جماعة دا الموحدة دي كانت من الأخوات الإيجابيات جدا يعني مش عايزينها ترجع المعهد بس ما تسبناش يعني مش, مش يعني مش القضية ان هي ترجع المحر. ممكن ظروفها لو هيك متزوجة ما ادريتش تجمع ما بين بيتها وما بين بعد انها ما سبناش فحاولوا يا جماعة حاولوا اختنا رايحانة يعني مع اخواتك اختنا امال يعني ياريت برضو يعني يبقى فيه اه اه يعني تعملوا فريق قيادة كده جميل تعملوا تصوركم صفحة رسمية عندي لسيرك في اه اه اه يعني هنقدر نعمل ايه في الفترة الجاية اقتراحات افكار انتوا هتقدروا تعملوا انتوا نفسوكم ايه الدور اللي انتوا فيه كلام عملي كلام واضح كلام يكون بعد تخطيط وبعد تفكير منكم وبعد مشاورات منكم مش كلام كده مرسل وخلاص وتديهولي يعني انا مش فاضي يا جماعه اجيب كلام مرسل و... انا عايز كلام واضح عايز خطط واضحه كلام عملي وواضح وتكونوا قايلين لي انتوا تقدروا تعملوا فيه ايه انتوا دوركم في ايه تصوركم الاداري فيه ايه خلاص يا جماعه ان شاء الله باذن الله يبقى اتفقنا على يوم الاثنين الجاي يوم الاثنين الجاي ان شاء الله باذن الله ماشي خلاص ما يا أخت أمت الله لولش العامة الجديدة قلنا تبقى تابع سر كفبير وسر كفبير ده كان يعني حاجة ركنة على المنتدى أصلا بتاع وديته الله يعني ايه نحاول كده ان احنا نقوم المشاريع اللي معنا الوقتي ان شاء الله بإذن الله لو قامت يعني هيبقى فيها خير كبير قولوا لي برضو اقتراحاتكم لو لكم قراءة تانية او اقتراحات تانية ان شاء الله بإذن الله منتظرة ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم وربنا يستعملكم ولا يستبدل بكم أبدا يا ربي بإذن الله. وربنا يستخرج من هذا المعهد ثمرة طيبة مباركة للأمة تؤتي أكلها كل حين وربنا يعني يصلح بالكم يا رب ويرزقكم النجاح واستعادة في حياتكم مفدنكم ومفدنياكم يا رب بإذن الله اختبار صراخات للغافلين من على صفحة الفيس بقى أختنا شاء الله بإذن الله خلاص باختبارها ودى في خلال أيام إن شاء الله بإذن الله متحن. الجمعة الجاية انت حصر خطل الغافلين الجمعة الجاية تابع بقى على صفحة الفيس إن شاء الله أشهد أن لا إلى الأد أستغفرك أتبه لي